الإيمان من الكتاب ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه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 حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قوله رضي الله عنهم ورضوا عنها وقوله وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفون انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله ان يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون انني معكم اسمع وارى الم يعلم بان الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير للماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله وأكيد كيدا فَمَهْلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا وَقَوْلُهُ إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَوْلُهُ ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن ابليس قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وقوله فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا على اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة طاها الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي بل رفعه الله إليه إليه يصعد للكليم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان ابن لي صرحا لعل لي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا وقوله آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور أَمْ أمِنْ تَُّا في السماءِ أَيْهُررسِ عَلَكُمْ حاصِبا فَسَتعلمونَ كيفَفَ نَذير هو الذي خلَلَق السماواتِ والالأَربَ فيِي سَّةِ أيّ مِ ثُ استتَوى على العْش يَعلمُ ماَا يَلِج فيِي الأررضِ وَماَا يَخررج مِنْهَا وَماَا يَنزِل مِنَ السمائِ وَماَا يَعرجُ فيِيهَا وَوهو معكُمْ أأَينما كُنتُم.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 لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا إذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني أَكْثَرَ أكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا كتاب أنزلناه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 على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا للحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق